قد نوقف الآن القتال لكننا بكتائب الأقصى أقسمنا اليمين أن يعود لأرضنا المجد القديم فالدين دين الله فوق رؤوسنا والمسجد الأقصى الأسير نفديه بالأعمار بالأبناء بالدنيا ونقسم أن المآذنة لن تغيب صلاتها فنظل دوما أوفياء أوفياء لربنا ولديننا ولقدسنا سيظل دين الله يجمع شملنا مهما افترقنا أو تضاء العزمنا ستظل كتائب الأقصى تجمع صحفنا شهد الأقصى يرعاك المولى في علا تمشي الشهدة نادو وصف يرجع كل أقصى يا كاتب شهد الأقصى يرعاك كل في علا تمشي الشهدة وصف يرجع كل أقصاه مسرى نبتت شدت الحيل وفقت والله بالعهد شكيته الليل يا شمس بتشرق على الأرض لبيت وشكيته الحيل وفيته والله بالعهد لبيت وشكيته الليل يا شمس بتشرق على الأرض يا كتايف في برد كل ويل من الله الجوة والمد في دقيقة وفي ديكو الرد منصر من رب مولاد يا كتائب شهداء الأقصى يرعى كل مولا في علا تم الشهداء نادى ووصف ارجى بكل أقصى ومسرى يا كتائب شهداء الأقصى الله يحييكي يا كتائب عالباغ عزيمة كل أجزاء يا بركان الثورة الله يا كتائب شهداء الأقصى الله يحييكي العادي ما بينساء ارصص كل هادر والصايد انتو دراع الشعب الغاضف والطارق برد الله يا كتائب شهداء الأقصى قرعا كل مولا في علا تم الشهداء نادى ووصف ارجى بكل أقصى ومسراه يا كتائب شهدى الأقصى في رعا كل مولى في علاء تم الشهدى نادى وصف ارجى بكل أقصى ومسرار يا كتائب صناديق ضد أبطال فاعركوا دم الأحرار يا أعلى من هم الجبال ما يشفي القعاد الضار يا كتائب صناديق ضد أبطال فاعركوا دم الأحرار الحق لله الضار بتنادي وتسرق ه الضار الهم الهم يا رجال يا رفعين ريات الله